الملتزَّق بيها قال القائد إسماعيل لن نعترف, لن نعترف لن نعترف لن نعترف بإسرائيل قال القائد إسماعيل هذا النهج ولا تبديل لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل طول القائد إسماعيل هذا النهج ولا تبديل لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرايل Hella, hella, هلا هيل هلا يا باهلا هلا هيل هلا أمتار العز أيا داري لن ننسى السبع وعشرين ألفا من كيل الأمتار تلك هي الأرض فلسطين أمتار العز أيا لن ننسى السبع وعشرين الفن من كيل الامطار تلك هي الارض في الطين ولها مثل هذا قراري ولها مثل هذا قراري لن تعريف باسرائيل لن تعريف باسرائيل هللا هلل هلل يا بهيلا هللا هلل هل هلل هلا هلا يا ضهلا هلا هلا هلا يا فا والنصرة الحرة وجليل العزة والثر مزة والضفة والصخر حيفة وربوع الأعوار يا فا والنصرة الحرة وجليل العزة والثر مزة والضفة het gaat en de rampen. Het gaat de rampen. Het gaat de rampen. Het يابا هيلا هيلا هيلا لا صلح على حبه ترب هي وقف لحم الاسلام هذي بنادقنا في درب تجد السفول للظلام لا صلح على حبة درب هي وقف لحماية الإسلام هذي بنادقنا في درب تجد السفول للظلام. قد اعلنها في حرب Harbin Harbin. is is هذه ذاكرة الأحرار نسرعها بدم الأجيال أما ذاكرة الدولار فزوال يتلوه زوال هذه ذاكرة بدم ذاكرة فزوال زوال ذاكره الحق بثاري الحق لن نعترف بإسرائيل لن نعترف بإسرائيل قال القائد اسماعيل هذا النهج ولا تبديل لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل طال القائد إسماعيل هذا النهج ولا تبديل لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل بإسرائيل <تصفيق>